وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بل يداه مبسوطان بل يداه مبسوطان بل يداه مبسوطان يلفق كيف يشاء ولا كثيرا منهم إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبرضاء إلهي فَسادَ الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا عَنْهُمْ لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنّة نعيم ولو أنهم أقرّوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لو أنهم أقاهوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة <تصفيق> وكثير منهم ساء ما يعملون يا رسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصيك من النار كتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإيجيل حتى تقيم التوراة والإيجيل وما أنزل إليكم من غضبكم. وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِي رَمِيمٍ مَّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا أَلَا تَسْعَى لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالْمُهَاجِرُونَ الصادقون والنصاذا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون